وما لهم ألا يعذبهم اللَّهُ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فَسَيون فِ قُونَ غَاسُم مَّ تَكُون عَلَيْهٍِ حَكْْرَةَ سَُّ يُلَود وََّذينَكَفَ إلَ ليميز الله الخبيث مِنَ الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين ذَهَبُوا يُغْفَرُ لَهُم ما قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَد مَضَتْ سَنَةُ الأَوَّلِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ